وَلومَحح صَلهَّ للَذينَ آممَوا وَيَن حَقَلكافِين وَقُمحش صََّ للَدينآنَلُ وَيَنْك حَقَل كافِين أَم حَثبَُم أَنْ تَدَخُلُ لِ جََّتَ ما يعلم الله الذين جاهدوا هل حسيبهم ان تقول للجنة ولما, ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم قادِرين وَلَمَّا يَحْلُم إِلَّا اللَّهُ تَغْيِيرَ جَنَاحٍكُمْ وَيَحْلُمُ قَادِرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تمنون لو لوتم قدر انت القره فقد رايت موه وانتم تنظرون موه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قَابِلِ الرُّسُلَ وَمَا انْحَنَى دُونَ اللَّهِ رَسُولٌ قَدْ قَالَتْ لِمَ قَابِلِ الرُّسُلِ هَفَ إِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ سِوَى بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدنيا نكته منها ومن يرد ثواب الدنيا نكته منها ومن يرد ثواب الاخره نكته منها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَنَّهُم مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا وكَأَنَّهُم مِّن تِبِّينَ قَاتَلَ مَعَهُ يُون كَثِيرُ سَنَا وَهَن فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَسْتَكَانُوا سَمَا وَهَن تَكَن وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَ وثبت أقدامنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وسبب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتيهم مغفرة ودنيا ثواب وهمك ثوابا اخرة والله يحب المحسنين